تجَعلنهُ حَصيدًا خامِدينين وَماَا خَلَقََ السَّم وَأَرضَ مَا بَنَهُ مَا ل عبين لَْ أردناََّ التَّخِذَ لَ وَاتَّخَذْناَاهُ مِدَُّ إِ كُ ن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 ما يصفون لا نسال عن ما يفعل وهم يسالون ام تتخذون من دوني الها قُل هاتوا برهانا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم مارقون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 117. وقالوا له القول وهو بأمره يعملون 118. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 119. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه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 لِكَلَ أكونُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا بلَلْمَتَّانَ ذَا أُول وَأَبهُمْ حتىََّ طَالَ عَلَهِمُ العمُر أَفَلَا يَرَوونَ أنا نَأتِ الأأَرضَنَُ قُصَُا مِنْ أَطَرَافِهَا أَفَهُم الْوَالِبُ وَإِنَّ مَا أُذِركُون بالِالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما انذرون ولئن مسهم نفحه من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا يا ويلنا ان كنا ظالمين ونضع الموازين القسطا يوم القيامه فلا تب مَا نَفْسٌ شَيْءَ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ عيب وهم من الساعه مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه اف انتم لهم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ مُرْشِدًا مِّن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا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 بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ طَارَمَ فَعَلَهُ كَبِيرٌ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إلى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 أفل وَلِمَا ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا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 وَجَعَلْنَا صَالِخِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا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 الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وذنن الذهب غاضبا فظنن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات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 شيئين والتي احصنت فرجا فلا فخنا فيها مروحنا وجعلنا وابنها ايه للعالمين ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدوا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 نَظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ إِنْ أَنْتُمْ لَهَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لهم 129. سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون 110. لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون 111. وتتلقاه الملائكة هذا يومكم, هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطيل السجل للكتب كما بدأنا 124. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 125. إن في هذا لبلاوا لقوم عابدين 126. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما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 لكم ومتاع حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون